الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة عن جابر قال أهلنا بالحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى ونشهد أن لا الله وحده ولا له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا سيذكر الإمام رحمه الله الآن الأحاديث الدالة على ما يدل على ما عليه المذهب من الحنابلة من جواز فسخ الحج إلى العمرة وهي ب بالأحاديث التي أوردها في ماذا الحديث التي أوردها في أنواع الأنساك وسيطيل قليلاً كعادة في بعض المسائل، فسيذكر في البداية أدلة المذهب باب الضبط أدلة المذهب القائلين بجواز فسخ الحج للعمرة، ثم في آخر الباب سيذكر الأدلة التي تدل على عدم على قول الجمهور على عدم جواز فسخ الحج العمرة حاولوا في مع الأحاديث. أن تس يعني تنظروا لمحل الاستدلال أين محل الاستدلال من الحديث هذا رحمه الله عن جابر قال أهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمره فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي, الهدي معي فعلت كما فعلتم قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر اهللنا بالحج متفق عليه وفي رواية اهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحللت ثم قام سراقة ابن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد رواه البخاري وأبو داود مسلم معناه عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخة فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمره إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منا إلى أهللنا بالحج رواه أحمد مسلم وعن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحل فلم يكن, معي فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل رواه مسلم وابن ماجه والمسلم في رواية قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج وعن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق ونساؤه لم يسقن فأحلل قالت عائشة فحضت فلم أطف بالبيت وذكر وذكرت قصتها متفق عليه وعن ابن عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم, ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمره لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله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 فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم رواه البخاري تعليقا وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذل الحليفة, الحليفة حتى أصبح ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قيامة وذبح بالمدينة كبشين أملحين أواه أحمد والبخاري وابو داود عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي قالوا يا رسول الله أيروح أحدنا إلى من وذكره يقطر دما يقطر منيا قال نعم وسطعت المجامر رواه أحمد وعن الربيع وعن الربيع ابن سب سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة ابن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كانما ولدوا اليوم فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي رواه أبو داود وعن البراء بن عازب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمره قال انظروا ما آمركم به ففعلوا فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت, فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله قال وماري لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع رواه أحمد وابن ماجه وعالربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس فسخ الحج لنا خاصة خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة أواه أحمد إلا الترمذي وهو بلال ابن الحارث المزني وعن سليم, بن وعن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من, في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ولمسلم, ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة قال أحمد بن حنبل رحمه الله حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال وقال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ما يرون من الفسخ أين يقع الحارث بن بلال منهم وقال في رواية أبي داود ليس يصح حديث, حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر قلت، قال رحمه الله قلت ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر بل هي للأبد وحديث, أب وحديث أبي ذر موقوف وقد خالفه أبو موسى وابن عباس وغيرهما <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم معنا فسخ الحج لما قال باب ما جاء في فسخ الحج العمرة معناه أن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمر قبل الوقوف بعرفه أنه ماذا يفسخ نيته بماذا بالحج وينوي عمرة مفردة فيقصر ويحل من إحرامه ثم يحج ليصير ماذا متمتعا هذا معنى فسخ الحج فكأنه من كان مفرد أو كان قارن ولم, ماذا ولم يسق الهدي ولم يطف بالبيت الصفا والمروه يعني طيب لم يطف بالبيت ولا بالصفا والمروه أنه يجعله ماذا يجعل الافراد والقران تمتعا هذا معنى فسخ الحج إلى العمرة بدأ الإمام رحمه الله يستدل على هذه المساله فقال عن جابر قال اهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اهللنا مفردين فلما قدمنا مكه امرنا ان نحل ونجعلها عمره يعني تمتعا فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا لماذا لماذا كبر على الصحابه لانهم راوا النبي لم يحل كان صلى الله عليه وسلم قالنا فقال يا أيها الناس احلوا أمر هذا من أدلة القائلين بالفسخ فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم فدليل أن المانع للنبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو سوقه للهدي قال فأحللنا حتى وطئنا النساء يعني تمتعنا وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهلنا بالحج هذا صريح في أن الصحابة ماذا؟ فسخ حجهم إلى الإفراد إلى التمتع متفق عليه وقد أخرجه البخاري في باب تقضي الحائض المناسق كلها إلا الطواف بالبيت وباب التمتع والقران والإفراد بالحج وباب فسخ الحج لمن لم يكن معه هدي وفي رواية أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا يعني لا يخالطه شيء يعني مفرد يعني إفرادا فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا الطواف ماذا؟ طواف القدوم وسعي الحج ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحللت الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإحلال هو ماذا؟ سوقه للهدي وسلم ثم قام سراقة ابن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه؟ لعامنا هذا متعتنا يعني ماذا أننا كنا مفردين بالحج فأمرتنا يا رسول الله ممن لم يسق الهدي أمرتنا أن نجعلها ماذا أن نحل ونجعلها عمرها تمتع فهم يستشكلون مسألة وردت بها في الأحاديث الخراء يقولون كيف نأتي للحج ونتمتع بالنساء والطيب فالحصل في الحج ما هو عدم الترفه والأصل فيه ماذا البعد عن النساء. فالمتعه فيها شيء ومن التمتع بالحج فيه شيء من الترفه. فكأن الصحابة استكثروا ذلك. فقام سراقه فقال يا رسول الله أريت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ يعني يخبرني بأن فسخنا للحج إلى العمره. هل هو مختص بالصحابة الذين كانوا موجودين في تلك الحجه أم هو عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للابد رواه البخاري وابو داود ولمسلم معناه في سياقه في حديث ماذا في حديث جابر وعن ابي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا في استحباب رفع ماذا الصوت بالتلبيه فلما قدمنا مكه أمرنا أن نجعلها عمره صريح في ماذا في التمتع الا من ساق الهدي وفيه دليل على جوازي ماذا تغيير ماذا الحج نسكه سكما سيأتي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منا أهللنا بالحج في الحديث استحباب سوق الهدي كذلك واستحباب فسخ الحج للعمرة وعن اسماء بنت يابي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين ييب ماذا ظاهره بالإفراد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقيم على إحرامه ومن لم يكن معه هدين فليحلل فلم يكن معي هادي فحللت وكان مع الزبير فلم يحلل وكان الذين معهم الهدي قليل ليس كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بن واجه وفي استحباب وفسخ الحج ولمسلم في رواية قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج يعني أنهم مفردين وعن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج يعني ولا نرى لا نعزم ولا ننوي إلا أنه الحج أي مفردين أول أمرهم فلما قدمنا تطوفنا بالبيت هذا طواف ماذا؟ طواف إن كانوا متمتعين فهو طواف العمرة وامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل محل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأمرهم بفسق الحج ماذا إلى العمرة فأحللنا إلا من؟ من نسائه إلا عائشة فإنها قرنت قالت عائشة فحظت فلم أطف بالبيت وذكرت قصتها وفي دليل صريح على ماذا أنه يحرم على الحائض الطواف بالبيت وعن ابن عباس قال هذا الحديث مهم الذي معنا كانوا يرون العمرة في أشهر الحج يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض كانوا من أهل الجاهلية وهذا ماذا من تحكماتهم الباطله ماذا عن غير أصل ويجعلون المحرم ماذا سفرا؟ يعني يؤخرون المحرم إلى السفر ويقولون إذا برئ ماذا الدبر يعني أي ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم ماذا من الحج وعفى الأثر ما من عفى الأثر إن درس أثر الإبل التي ماذا التي رجعت من الحج وانسلخ سفر حلت العمرة لمن يعتمر فكانوا يرون أن من أفجر الفجور هذه مسألة كانوا يرون من أفجر الفجور أن يعتمر في أشهر ماذا الحج وكان عندهم النسي من نسي من معاني النسي التي قال الله فيها إن من نسي زيادة في الكفر من معانيه تأخير المحرم إلى سفر تأخير المحرم إلى سفر فكانوا قالوا يجعلون المحرم سفرا فيحلون ماذا النسي الذي كان ماذا يفعلونه في الجاهليه فكانوا يسمون محرما سفرا ويحرمون ماذا يحرمون ماذا سفر لاجل ماذا لاجل الا تتوالى عليهم ثلاثه اشهر الحرم من اجل ماذا من اجل القتال وغيره فالاشهر الحرم ما هي رجب كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم و رجب مضر في رواية وذي القعدة وذي الحجة وماذا ومحرم، محرم فكانوا ماذا يؤخرون محرما إلى سفر لاجل أن لا تكون ثلاثة شهور ماذا محرمة متوالي وهذا من التحايل وهذا من التحايل والتحكم قال حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيعة رابعة مهلين بالحج يلبون يعني بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمره فتعاظم ذلك عند عندهم لما كانوا يعتقدونه ماذا اولا ماذا كانوا يعتقدون ان من افجر الفجور ماذا العمره في ماذا في اشهر الحرم فقالوا يا رسول الله اي الحل قال الحل كله متفق عليه طيب لماذا ساق الامام هذا الحديث ساقه ليستدل لمن قال من الشافعيه ان سبب امر النبي للصحابه بفسخ الحج للعمره هو ماذا هو إبطال هذا الاعتقاد لأنه ماذا عام لمن بعده واضح؟ ساق المؤلف هذا الحديث ليرد أو ليقول ليستدل به لدليل من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة ماذا؟ أمر الصحابة بأن يحل من كان من لم يسق الهدي ويجعلوها عمره لاجل ماذا؟ أن يبطل ما كان عندهم من اعتقاد؟ الجاهليه ان من افجر الفجور ماذا العمره في الاشهر اشهر الحج الحرم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمره استمتعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمره استمتعنا بها استدل به من قال ان حجته ماذا تمتع ان حجته تمتع وتؤول بانه قصد ماذا اصحابه قصد اصحابه ان الغالب ان اصحابه تمتعوا إلا ويدل على أن التمتع ماذا قد يسمى القران قد يسمى تمتعا فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فإن العمره قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة دليل على أن فسخ الحج ليس خاصا بل عام لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة والحديث الصحيح رواه مسلم وعنه أيضا أنه سئل عن متعة الحج من الذي سئل بن عباس، فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. سؤال عن متعة الحج يعني الجمع بينهم في عام واحد. وهل وهلنا فلما قدمنا مكة أي قربها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلاكم بالحج عمره الخطاب لمن لمن كان أهل بالحج مفردا.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 وإذا فرغنا من الناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى فمستيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي إلى أمصاركم رواه البخاري في باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم وهو دليل على ماذا؟ على فسخ الحج إلى العمراء في دليل على مسألة ما هي؟ أحسن دليل على أن للمتمتع ماذا سعيين أي لاحظوا قال فطفنا بالبيت وبالصفة والمروة ثم قال وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفة والمروة هذا دليل قوي فيما يعني يذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أن المتمتع عليه طوافان وسعيان وعن أنس أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفه حتى اصبح أخذ منه العلماء استحباب الاحرام أو استحباب المبيت بميقات الاحرام، ثم أهل بحج وعمرة قارنا وأهل الناس بهما في استحباب ان تكون تلبية الناس بعد من بعد كبيرهم أو عالمهم فلما قدمنا أمر الناس فحلوا من عمرتهم حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما في استحباب نحر الإب القائمة وذبح بالمدينة كبشين أملحين مشروعية ماذا الأضحية حتى لمن كان حاجا وقد قدم هدية هذه من سألنا كثير يقول بعض الناس أنا سأحج وساتمتع أو أقرد وسيكون علي الهدي هل تسقط عني الأضحية نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أسقط الأضحية إنما من السنة لمن حج وقدم هديا أنه يبقى على ضحيته المعتادة فإن النبي ماذا قدم سبع بدنات نحر سبع بدنات قياما ثم ماذا في المدينة ذبح بالمدينة كبشين أملحين صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري وبدود وخرجه أحمد في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الهلال عند الركوب وباب من بات بذي حتى أصبح وباب رفع الصوت بالإهلال وباب من نحر هديه بيده وباب نحر البدن قائمة وباب الأضاحي وعن ابن عمر قال, قال, رسول الله قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله من شاء يجعلها عمره إلا من كان معه الهدي يظهر من الاحاديث أن من كان معه الهدي ماذا لا يجوز له ماذا لا يجوز له إلا القران لا يجوز له الا القران بل ماذا بل يجب عليه ان يتم ماذا القران في نعم قالوا يا رسول الله اروحوا احدنا الى منى وذكره يقطر منيا اشار الى قرب العهد بوطئ ماذا بوطئ النساء قال نعم هذا التمتع كله الحل كله وسطعت المجامر المجامر المباخر فكأنهم تبخروا بنوع من الطيب رواه أحمد وفي استحباب الطيب للمتمتع وعن الربيع بن سبره عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قريبا من مكة قال له سراقه بن مالك المدرج يا رسول الله اقضي لنا, قضاء اليوم اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال إن الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمره فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبالصفى والمروة فقد حل فكأن النبي يعني عمم الحكم فقال ماذا قد أدخل عليكم في حجكم من كان مفردا ماذا أو قارنا فقد أدخل عليكم في حجكم عمر ستنا سوره واحدة ما هي إلا من كان ساق الهدي قال في الحديث فمن تطوف بالبيت وبين الصفى والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي رواه ابو داود وسكت عنه أبو دود وسكت عنه المنذر ورجاله رجال الصحيح وعن البراء بن عازب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة ما زالوا يتذكرون ماذا تذكرون أن من افجر الفجور ماذا فعل العمره في أشهر الحج أو أنهم ماذا يرون عدم اختلاف على النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا ما آمركم به ففعلوا فردوا عليه القول فغضب صلى الله عليه وسلم ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع رواه أحمد وابن ماجه والنساء في كتاب عمل اليوم والليلة وأخرجه أبو يعلى وقال البيهقي رجاله رجال الصحيح وقال البصري اسناده اسناد رجاله ثقات الا ان فيه ابا اسحاق وقد عان عنه وهذا الحديث عند من يحسنه دليل صريح في اي شيء في وجوب فسخ الحج والعمره وليس جواز وجوب فسخ الحج والعمره اين الوجوب ان النبي غضب ولا يغضب الا لترك امر واجب وعن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصه الناس للناس عامه, عامة قال بل لنا خاصة رواه الخمسة إلا الترمذي وهو بلال بن حارث المزاني هذا الحديث رواه الخمسة إلا الترمذي أحمد والنسائي ومدود بن ماجه ورواه الدار وقال الدار تفرد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث عن أبي الإمام لما قال وهو بلال بن الحارث المزاني كأنه يشير إلى تضعيفه كأنه يشير إلى تضعيفه والحارث بن بلال شبه المجهول وقال أحمد ان الحديث لا يثبت فالحديث أقرب ما يقال أنه حديث منكر وإنما ساقه المؤلف لاستدل به على قول الجمهور أن فسخ الحج إلى العمرة ماذا؟ هو قول من؟ فسخ الحج إلى خاص بالصحابة خاص بالصحابة ما زال جوبارج شوي وعن سليم بن اسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسقها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وهو صحيح موقوف شاذ لماذا الشاذ؟ لأن رواية سراقه قال ماذا؟ بل هي للأبد ولمسلم والنساء وابن ماجع عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة هذا الحديث هو أقوى ما يشكل علينا لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم واضح؟ ولأنه من قول أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وفي رواية كانت لنا خاصة والمراد متعة ماذا؟ متعة النساء متعة الحج والمعنى قال النووي معنى هذه الرواية كلها أن فسخ الحج للعمر كان للصحابة في تلك السنة وهي حجة الوداع ولا يجوز لمن بعدهم قال أحمد بن حنبل حديث بلال بن الحارث الذي تقدم معنا عندي ليس بثابت لأنه لماذا قلت يا رسول الله لماذا السؤال هنا مهم لماذا الإمام سمعتم قبل قليل لماذا الامام اجاب عن حديث بلال بن الحارث ولم يجب عن حديث ابي ذر احسنت شيخ لان حديث بلال من ماذا من راي من من راي ابي ذر قال ماذا قال قالت كانت المتعه في الحديث لاصحاب محمد فهو اجتهاد ممن من أبي ذر لكن حديث الحارث سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فلو حكم المرفوع يا رسول الله فاسخوا الحج لنا خاصة أم للناس الخاصة واضح فهذا الذي جعل الإمام أحمد الإمام المجد يناقش من يناقش رواية الحارث قال أحمد بن حنبل حديث بلال بن حارث عندي ليس بثابت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال الذي حدث عن أبيه وقال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال حتى لو عرفناه وكان ثقة، إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرو يروون ما يروون من الفسخ، حديث الفسخ كثيرة ساقها الإمام عشر حديث. أين يقع الحارث ابن بلال منهم؟ يقول ابن القيم ونحن نشهد, نشهد, نشهد الله او نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غلط عليه. قال في رواية أبي داود ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة وهذا أبو موسى الأشعر يفتي به في خلافة ابي بكر وشطرا من خلافة عمر قلت ويشهد له لما قاله من هو يعني أبو داو أحمد في كلامه قوله في حديث جابر بل هي للأبد وحديث أبي ذر موقوف صحيح أنه في مسلم لكنه موقوف وقد خالفه أبو موسى وابن عباس وغيرهم فإن أبا موسى وابن عباس كانوا يرون صراحة جواز ماذا جواز فسخ الحج إلى العمرة طيب اذا مسألة الباب دلت حديث الباب على جواز فسخ الحج بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي وأن الفسخ عام وليس هذه حادث الباب وليس خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو إلى يوم القيامة وهذا مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الظاهريه وعامة أهل الحديث وينسب ويروى عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وأجاب الحنابلة والظاهرية على الأحاديث التي استدل بها الجمهور أجابوا عليها ماذا؟ أنهم ضعفوا أحاديث الخصوصية بأنها خاصة بأصحاب النبي فيجوز لكل من أحرم بالحج مفردا أو قارناً, ولي أو قارنا وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمره ويتحلل بأعمالها فيكون ماذا؟ متمتعا إلا أن مالك وأبا حنيفه والشافعي وجماهير العلماء من السلف والخلف قالوا أن ذلك ب بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لا يجوز بعدها وإنما أمر به في تلك السنة لماذا؟ ليخالفوا أمر الجاهلية ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية كما في حديث من؟ كما في حديث ابن عباس كانوا يرون العمرة في أجهر الحج من افجر الفجور واستدل الجمهور بحديث أبي ذر عند مسلم وفسروه بما عند أبي داود من حديث الباب وبحديث الحارث ابن بلال عن أبيه طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج في قوله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقه دخلت العمرة في الحج يقول أنه يختلف العلماء في معناها على أربعة أقوال انظروا الاقوال قال أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة لحظة التأويل أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه, تزعمه من امتناء العمره بأشهر الحج هذا الأول الثاني معناه جواز القران وتقدير الكلام دخلت أفعال العمره في أفعال الحج إلى يوم القيامة والثالث تأويل بعض القائلين بأن العمره ليست واجبة قالوا معناه سقوط العمرة قالوا ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبها وهذا ضعيف أو باطل وسياق الحديث يقتضي بطلانه الرابع تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج للعمرة وهذا أيضا ضعيف أنه ينتصر لمن ينتصر لقول الشافعية والجمهور القائلين ماذا بعدم جواز فسخ العمرة للحج وأنه ماذا وأنه إنما هو خاص بماذا بالصحابة وأنه إنما هو خاص بالصحابة طيب بماذا أجاب أجاب <تصفيق> الإمام أحمد والظاهري على حديث الجمهور قالوا بأن هذه الرواية رواية الحارث ضعيفة في سنتها محمد بن سحاق جيد وحديث بلال الحارث كذلك ضعيف جيد قال أحمد وحديث بلال الحارث عندي ليس يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل وكذلك قوله كما سمعنا في روية هذا روية الفسخ الحجي عن أحد عشر ماذا صحابيا أين قاعد حارث ابن ولال منهم؟ فلا يصح معارضة حديث أبي ذر وإن كان ماذا وإن كان في مسلم لا يصح معارضة الأحاديث ماذا المرفوع لأنه لأنه موقوف لأنه موقوف فلا يعارض الحديث الموقوف بهذه الأحاديث الصحيحة الصحيحة قال ابن القيم وقد روى عنه الفسخ الأمر بفسخ الحج للعمر امرأة قد روى عنه الفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر صحابيا وحديث كلها صحيحة يقول ابن عباس من طاف بالبيت فقد حل من نسكه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن زعمتم واضح وفي لفظ وإن رغمتم جيد يعني زعمتم زعمتم أن ذلك خاص وإن رغمتم أي أذللتم لهذا القول بماذا يجاب عن حديث أبي ذر؟ هناك أجوبة كثيرة اولا أنه موقف واضح ولا يعارض المرفوع الموقف ثانيا أن الذي يختص بالصحابة هو الجواز وغيرهم لا يجوز له ماذا لا يجوز لهم الفسخ أن المقتص الثاني أن المقتص بالصحابة هو وجوب الفسخ وليس جوازه لكن من دونهم يجوز ولا يجب لماذا يجب وجب على الصحابة ولم يجب على غيرهم ها؟ أمر النبي ولأجل ماذا طمس اعتقاد الجاهلية ومحكمات الجاهلية وأما الجواز والاستحباب فهذا باق إلى يوم القيامة التأويل الثالث, الثالث أنه ليس لأحد من الصحابة ان يبتدئ حجه قارنا او مفردا بلا هدي لاحظ تاويل جميل تاويل الحديث بدار انه ليس لاحد من الصحابه ان يبتدئ حجه قارنا وعليكم السلام ورحمه الله ليس له ان يبدا حجه قارنا او مفردا بلا هدي لان هذا يحتاج الى ماذا لان هذا سيحتاج الى معي لأن هذا سيحتاج للفقه للفسخ هذا ترد جميل يقول بعض العلماء أنه معنا حديث أبي ذر أنه ليس لاحد من الصحابة أن يبتدي أحجه ماذا قارنا أو مفردا لماذا لم يبدا بلا حديث لأنه سيلجأ إلى ماذا إلى الفسخ سيلجأ ماذا إلى الفسخ طيب هذا القول وهو يعني فسخ الحج إلى العمرة هو ما استقر عليه آخر الأمر من عمل الصحابة رضي الله عنهم جيد ويظهر أن أب أبا رأي أبي ذر محمول على أي معنى على وجوب الفسخ أنه كان واجبا على الصحابة الفسخ ومعنى وهذا معنى ماذا؟ أنه خاص بهم اذا ما الذي هو خاص بالصحابة؟ وجوب الفسخ لا جوازه أو استحبابه وأن هذا خاص بالصحابة فهم الذين وجب عليهم الفسخ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم به وأما استحباب الفسخ إلى يوم القيامة فهو ماذا؟ فهو الراجح وعليه يحمل قول يعني ماذا؟ قول أبي ذر وجمع بين الروايات وهذا القول ينسب الحسن ومجاهد واختاروا الشيخ الإسلام تيمية وأطال بن القيم إطالة كبيرة في إثباته وهو استحباب فسخ الحج إلى العمرة وهو قول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وقول الألام بن باز والفقه بن أثيمين كلهم قالوا أن الصواب هو ماذا هو استحباب فسخ الحج إلى العمرة يقول الشيخ شنقيطي في كتابه اضواء البيان في المجلد الخامس لا شك أن هذا هو مقتضى الصناعه الأصولية والمصلحية كما لا يخفى. إذا تقرر ماذا؟ تقرر والله أعلم أن الصواب استحباب فسخ الحج إلى العمرة كيف الجواب على أدلة الجمهور القائلين بأنه خاص بالصحابة؟ يجاب عليه بأن حديث بذر ضبط مهم بأن حديث بذر موقوف ولا يعارض الموقوف ماذا الصريح المرفوع ثانيا أن الذي يقصده أبو ذر هو ماذا هو وجوب الفسخ على الصحاب أما الاستحباب فهو وباقي ماذا إلى يوم القيام أو يؤول ماذا أن من حج قارنا أو مفردا فإنه ماذا من حج قارنا أو مفردا فإنه لا يس ولم يسوق الهدي فإنه يجب في حقه ماذا الفسخ نعم طيب تبقى مسألة أخرى الذين قالوا بمشروعية الفسخ وأن الفسخ مشروع فسخ الحجين العمره اختلفوا هل يجب أو يستحب تلاحظوا القول عندهم الآن لما اجازوا الفسخ اختلفوا فقالوا هل يجب أو يستحب فذهب أحمد إلى أنه مستحب طبعا سنضيق الخلاف عند من عند القائلين بالجواز عند الحنابلة الظهريه فقط أما الجمهور فقد خرجوا من الخلاف فذهب أحمد إلى أنه مستحب وذهب ابن حزم واختاره ابن القيم وانتصر له انتصارا طويلا إلى أنه واجب ونسب ذلك إلى ابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق بن راهوي واستدلوا بحديث البراء بن عازب أي حديث الذي معنا في الباب ماذا قال؟ حديث براء بن عازب لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا ما امركم به ففعلوا فردوا عليه القول فماذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق قالت عائشة فرأيت الغضب في وجهه فقلت من أغضبك ماذا أغضبه الله فقال ما لي لا أغضب وأنا امر بالأمر فلا أتبع فيقول ابن القيم رحمه الله ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بالحج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 فأجابه أن ذلك كائن لأبد ماذا أبد كائن لأبد أبد فما ندري ما يقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه كما قلت لكم الطالب بن القيم رحمه الله بهذه المسألة وأجاد وأبدع نختلف معه قد نختلف في ماذا فيما ترجح له من وجوب ماذا من وجوب ماذا من وجوب الفسخ الصواب استحباب ماذا استحباب الفسخ وأنه ليس ليس بواجب أنه يستحب ماذا يستحب الفسخ نعم ابن القيم في مناسك النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة أطال في مسألتين أطال في مسألة أي الأنساك أفضل وأطال في هذه المسألة الفسخ فبحثها في أكثر من 17 صفحة رحمه الله نعم طيب نعم. في سؤال أو ننتقل طيب نعم من شروط القائدين بالفسخ يقولوا لا يكون ذلك إلا ماذا قبل الشروع في الطواف أكثرهم على أنه يكون قبل الشروع ماذا في الطواف فإذا طاف ماذا بقي على على نسكه بقي على على نسك ومنهم من يجيزه قبل ماذا قبل الحلق والتقصير قبل أن يحلق مثلا جيد لكن نقول الصحيح ماذا الصحيح أن نقول إذا طاف ماذا فقد تلبس بالنسك فيكمله نعم قال رحمه الله أبواب ما يشتبهه المحرم وما يباح له باب ما يشتبهه من اللباس عن ابن عمر قال طيب يبقى السؤال هنا طيب لماذا الجمهور منعوا غير حديث بذر هل لهم أدلة أخرى غير حديث بذر وحديث الحارث لاحظوا شيء الجمهور ماذا يفضلون في الأنساك القران و... والإفراد ولا يفضلون التمتع هذا شفت الأصل كيف فهم عندهم أن الأصل ليس هو التمتع الأصل القران أو القران عند من عند مالك وابي حنيفة والإفراد عند الشافعي فهم يرون ماذا أن الأصل هو عدم التمتع فإذا قلنا بماذا فإذا قلنا بإدخال الحج على العمرة ماذا كأننا فضلنا كأننا فضلنا التمتع فهو مبني على اصل عندهم كأنه مبني على اصل عندهم وهم يرون ان قول النبي كما ذكرنا البارحه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت من أمري ما استدبرت انما هو ماذا انما هو موافقه للصحابه ليس دليلا على فضل الافضليه التمتع ليس دليل على افضليه التمتع فهم يرون ان التمتع فيه دم وهذا يعتبرون هذا الدم ماذا دم جبران مثلا جيد ويعتبرون أن المتمتع قد ماذا ترفة بعمرته ثم ماذا تمتعي ثم حج فكأن الأصل مبني عندهم على ماذا على أن القران والإفراد أفضل فلما راوا أن القران والإفراد أفضل مع وجود أحاديث تدعم المسألة قالوا بماذا قالوا لا يجوز فسخ الحج إلى العمره هنا الباب الذي يليه هنا قال رحمه الله أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له باب ما يجتنبه من اللباس عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين رواه الجماعة وفي رواية لأحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه وفي رواية للدار قطني أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححة وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب رواه أحمد وأبو داود وزاد ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه وفي رواية وفي رواية عن عمر بن دينار أن أب الشعثاء أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبس فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما قال لا رواه أحمد وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لأنه قال بعرفات في وقت الحاجة وحديث ابن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية أحمد والدارقطني وعن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا حاذوا فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن سالم أن عبد أن عبد وعن سالم عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قد كان رخص للنساء في الخفين فترى كذلك رواه أبو داود باب ما يتجنبه المحرم وما يباح له وقال باب ما يتجنبه من اللباس عقد المؤلف هذا الباب لبيان ما يجب ان يت... ماذا يتقيه المحرم ويجتنبه وما يباح له من اللباس وغيره بقي سواه الباب الذي سبق طيب قول النبي لسراقه بل هي للابل ما جواب الجمهور عليه ضبطه مهم الجواب لما قال النبي بل هي الأبد كيف يؤولون هذا التاب يجيبون عليه يجيبون عليه بماذا بأن العمرة ماذا يجوز فعلها في أشهر الحج ردا على ماذا قول ما كانوا يعتقدون هذا قد يقول القائل كيف يجاب على حديث بل للأبد بل للأبد يجاب عليه بهذا هم يقولون معنى بل للأبد أي أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج واضح؟ ونحن نقول الصواب أنه دليل على جواز فسخ الحج إلى العمراء طيب عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم في لفظ إن, أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس المحرم القميص لا يلبس ويصح لا يلبس جيد الأشهر هو الرفع على أنها خبر يعني لا يلبس المحرم القميص القميص ما هو؟ الثوب الأكمام ولا العمامة ما يلف على الرأس وفي رواية ولا العمام ولا البرنس سبق أن شرنا أشهرنا له البرنس كل ثوب الرأسه منه كل ثوب الرأسه منه وقيل كل سوة ماذا طويلة وهو الثوب الشامل للرأس والبدن ولا السراويلات هو ذو ماذا ذو الأكمام ولا ثوب مسه ورس الورس نبت طيب الرائحه وليس بطيب لكنه نفط طيب رائحة ولا زعفران معلوم ولا الخفين إلا ان لا يجد فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكابين أخرجه البخاري في باب ما, ما لا يلبس المحرم من الثياب وهو أول حديث استفتح به مسلم كتاب الحج مسلم افتتح كتاب الحج بهذا الحديث في قوله فليقطعهما في لفظ فليلبسهما وليقطعهما حديث ابن عمر هذا رواه النسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو من رباعياته ومعنى من رباعياته أنه ماذا رواه ماذا أربعة من الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعلى الأسانيد وأصحيها عند الجمهور والعلماء يعني وهو عند النسائي وقد روا حدث عمر هذا بهذا السنات هذه فائدة يعني وفي رواية لأحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يقول على هذا المنبر وذكر معناه في لفظ لمسلم لا تلبس القميص ولا العمائمة ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلي فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس كان في تقديم وتأخير في الروايات وفي رواية للدار قطني أن الرجل النادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب وعلي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا إن هنا هنأهية لن تنتقب المحرمة المرأة المحرمة لا تغطي وجهها بنقاب ولا تلبس القفازين القفازين معلومة وهي مثنى قفاز وهو غلاف ذو أصابع يكسو اليدين كانت العرب تلبسه رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي والصحاحه قال ابن المنذر اختلفوا في ثبوت ذلك في ثبوت لفظة لا تنتقب المحرمة حديث من عمر السابق في البخاري ومسلمه صحيح لكن لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين اختلفوا في ثبوت ذلك فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر وقال ابن عبد البر رفعه صحيح عن ابن عمر يعني فاختلفوا هل هو موقوف أم صحيح وحكى الحاكم عن شيخه أبي علي النسابوري أن ذلك من قول ابن عمر وقد أدرجه في الحديث ولذا فالعلماء يرون في حديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين رأيين إما أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما إلى أنه ماذا؟ موقوف على ابن عمر بعد الصلاة سنذكر مذهب العلماء في هذا نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن صلح عمله وحسنت نيته ونسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك أن يغفر لنا ويرحمنا وتوفانا على الإسلام اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي إذا سلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت اللهم في هذا المكان الفاضل وفي هذه الساعة الفاضلة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت علم به مننا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها تقها وجلها علانيتها وسرها أولها وأخرها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ورآبائنا ومهاتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا إن ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أن تغفر لنا ورحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ملك يا, من يا ملك يا منا اللهم إن نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك اللهم من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم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 يا ذل جلال والإكرام, يا, ذا والإكرام، يا, حي يا, يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد اللهم إن نسألك يا حي يا قيوم دار المقامه اللهم إن نسألك يا حي يا قيوم دار المقامه اللهم إن نسألك يا حي يا قيوم الفردوس الاعلى اللهم إن نسألك الفردوس الاعلى اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم ختم لنا بلا اله الا الله وانت راض عنا غير غضبان اللهم ختم لنا بلا اله الا الله وانت راض عنا غير غضبان اللهم ختم لنا بلا اله إلا الله وانت راض عنا غير غضبان اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إننا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إننا نسألك يا حي يا قيوم لقاءا بنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أوردنا حوضة اللهم أوردنا حوضه اللهم أوردنا حوضه واسلك بنا سنته اللهم اجعلنا ممن يقتدي به ويأتسي به ويهتدي بهديه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن والصيام شفيعا لنا اللهم اجعل القرآن والصيام شفيعا لنا اللهم اجعل القرآن والصيام شفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وابصارنا نعوذ بك اللهم من الكفر والفقر نعوذ بك اللهم من الكفر والفقر نعوذ بك اللهم من الكفر والفقر اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال, والإكرام اللهم, يا يا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفوا كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا غفور اغفر لنا اللهم يا رحيم ارحمنا اللهم يا كريم اكرمنا اللهم يا لطيف لطف بنا اللهم يا فتاح افتح لنا ابواب الخير اللهم يا جواد ويا جميل ويا كريم ويا عظيم ويا حليم نسالك من كل شيء خزائنه بيدك نسألك اللهم من كل شيء خزائنه بيدك نسألك اللهم من كل شيء خزائنه بيدك اللهم اننا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بكم شر استعاذك من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم أصلح ابناءنا أبناءنا اللهم أصلح أبناءنا وذرياتنا اللهم أصلح ابناءنا وذرياتنا اللهم وأصلح حوال المسلمين في كل مكان اللهم وأصلح حوال المسلمين في كل مكان اللهم وحفظ علينا أمننا وإيماننا وحفظ علينا يا حي يا قيوم اجتماعنا ووحدتنا يا دل الجلال والإكرام اللهم ان نعود بك من كل بيشر انت اخذ بناصيته اللهم ان نعود بك من كل بيشر انت اخذ بناصيته اللهم ان نعود بك من كل شر انت اخذ بناصيته يا ذا الجلال نستغفر الله ونتوب اليه نستغفر الله ونتوب اليه نستغفر الله ونتوب اليه ولا نحصي ثناءا عليك اللهم لا نحصي ثناءا عليك اللهم لا نحصي ثناءا عليك اللهم لا نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا إله إلا أنت ما عظمك سبحانك لا إله إلا أنت ما أحلمك سبحانك لا إله إلا أنت ما ألطفك سبحانك لا إله إلا أنت ما أغناك سبحانك لا إله إلا أنت ما عزك سبحانك لا إله إلا أنت ما أكرمك سبحانك لا إله إلا أنت ما أقواك سبحانك لا إله إلا أنت وسعت كل شيء الرحمة وعلما سبحانك لا إله إلا أنت وسعت كل شيء الرحمة وعلما إرحمنا يا رب إرحمنا يا رب ارحمنا يا رب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا